Oh, oh, oh. حبك كانت لي انا من تستاهلها غيري او بتتقال ما مكتوب لي واي كل حاجه في وقتها بتملى حياتي بيا لما دخلتا وقت ما شاف قلبي شافك Tiedän, شعري حب حياتي شوقي له وحياتي وقفت